وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار فسنواصل ان شاء الله تعالى الكلام على قصه موسى عليه السلام مع الخطر عليه السلام فكنا توقفنا على نسيان موسى وفتاه للخوت فلما تذكره وجعل الله علامة وجود الخبر وقتا ان يقف في الحوت المملح في البحر يعني بعد ان ترجع الروح اليه هنا يكون الخبر فلما قال موسى لفتاه اتنا غداءنا لقد رقينا من سفرنا هذا نصبا وحينئذ تذكر الغلام أن الحوت قفز هناك عند الصخرة قال أرأيت إذ اوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما انسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغ هذه بغيتنا ليس مهما أن نأكل الحوت المهم أن وجدنا المعلم والأستاذ فارتد على آثارهما قصصا أي رجع يقصان آثارهما ومعنى قصصا هو إعادة الشيء كما لو قلت لك قص علي ما جرى لك فترجع القهقرة إلى الماضي فتقص علي ما جرى فهنا ارتد على آثاره ما قصصا أي جعل يعيدان مشي الأقدام مرة أخرى يقص قدمه ان يمشي عليه ساره اخرى اول ما ذهب الى هناك وجد الحوت المملح سردين يعني بعد ان ردت اليه الروح حبسه الله عز وجل في دائره حتى تكون علامه على وجود المعلم حين ابن نظر موسى عليه السلام فوجد الخبر قال تعالى فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما هذا هو المعلم الذي آتاه الله عز وجل من عنده علما لا يوجد عند موسى هذا المعلم اسمه الخضر كما مر ذكره وسمي بهذا الاسم لأنه جلس مرة على فروة بيضاء فإذا هي تهتز خضراء الفروة ليس الفروة الخروف إنما الفروة هو المكان به الحشائش اليابسة نبات يابس قعد عليه اهتز أخضرا فسمي الخضر لاجل هذا والعلماء اختلفوا هل الخضر نبي أم ولي أم هو ملك على ثلاثة أقوال جمهور العلماء على أنه نبي وجماعه من مرقه الصوفيه وزنادقتهم يقولون هو ولي وجماعه يقولون هو ملك قال الامام النووي قول القائلين هو ملك باطل ليس بملك كما أنه ليس بولي لما قلت زنادقة الصوفية لأن هؤلاء الزنادقه يجعلون الولي أفضل من النبي والرسول قال قائلهم مقام النبوة في برزخ فويق الرسول ودون الولي يعني النبوة فويق الرسول اي فوق مقام الرسول بقليل ودون الولي اذا الولي اعلى من النبوه والنبوه اعلى من الرسالة اذا الولاة اعلى من النبوة والرسالة ولكن كما قال جمهور العلماء هو نبي لكن لم يرسل لأحد فهناك فرق بين النبي وبين الرسول وبين النبي الرسول النبي هو رجل اختاره الله عز وجل واجتباه وعلمه يقال هذا نبي ليست معه رسالة لأحد إنما هو مقام رتبة شرفية والرسول هو الذي أرسل لجماعة من الناس أو طائفة أو أسرة أو الناس جميعا كما هو الحال في النبي عليه الصلاة والسلام فكل رسول نبي كل رسول نبي وليس كل نبي رسول فالخضر عليه السلام نبي ليس برسول ليست معه رسالة لأحد لم يبعث لأحد واختلف الناس أيضا اختلافا طويلا جدا هل الخضر ما زال حيا حتى الآن الصوفية على أنه حي حتى الآن وأهل التحقيق من العلماء أنه مات كثير من الناس الذين ياكلون أموال الناس بالباطل ياكلونها في بطونهم نارا يدجلون على الناس بوجود الخبر أتاني سيد الخبر وقال لي كذا وكذا المتبوع ما يعترض أنا قرأت حكاية عجيبة لرجل صوفي مارق بالله تعالى لا يفعل شيئا اطلاقا من شعائر الاسلام ويزني بحليل تجاره واقف رجل وصل ولكن الى جهنم فهذا الرجل عنده بيت طويل عريض وكان من المشهورين بأن الخضر عليه السلام يتصل به ويأتيه ويعلمه جعل في فناء داره صندوقا خشبيا ووضع عليه كسوة كالكعبة تماما فإذا أراد أحد المساكين المريدين شيئا من ذلك الشيخ يطوف حول الصندوق سبع مرات اولا ويدعو الله أن يجعل له القبول في قلب الشيخ يدخل على الشيخ يركنه ساعة ساعتين ثلاثة أربعة ثم يدخل يقبل قدميه ورجليه ويديه ويقول حاجته فالرجل يصنع حركات يحضر الخضر هذا عفريت جان ثم يقول له مولانا الخضر سيدنا الخضر يقول افعل كذا وكذا وهات معك بيك وهات معك عجل وهات معك مال وهات معك اكثر الذين يدعون الاتصال بالخضر بجالون كذبة لا أقول مرقه عن دين الإسلام إلا إن تبين من فعله أنه مارق. أول حل لعقدة الزندقة هذه أن تثبت أن الخضر مات نحن نقول ونعتقد اعتقادا جازما أن الخضر مات ما الدليل على ذلك أربعة أشياء القرآن والسنة واجماع العلماء المحققين والمعقول فاما القرآن فان الله تعالى قال وما جعلنا لبشر من قبلك الخل افان مست فهم الخالدون انت وانت اشرف منهم جميعا يخلد هو طبعا لا احتج الحافظ ابن كثير وجماعة من محقيق أهل التفسير بهذه الآية على أن الخضر ما إذ أنه لو كان حيا لكان مخلدا والله عز وجل ذكر لنا واقعة إبليس وطلبه ان يعيش الى يوم القيامه في القران لان هذه مساله معجزه ان يعيش ابليس حتى قيام الساعه هذه ليست هينه فكيف لم يقرن الخبر وهو يعيش كما في بعض الروايات الكاذبه التي يحتج بها من يقول ببقائه الى الان وبعد الان يقولون هو يقتل الدجال مع عيسى بن مريم عليه السلام إذا كان يعيش هذا العمر الطويل لما لم يأتي نبأه في القرآن ولا في السنة الصحيحة هذا من أعظم القراء على أن الخضر مات ثم إن الله عز وجل جعل حياة نوح آية أحياه الله ألف سنة إلا خمسين عاما فتعمائه وخمسين سنة يحياها نوح عليه السلام جعلها آية يذكر, يذكر سبحانه وتعالى نوح فتعمائه وخمسين سنة ولا يذكر الخضر وهم يقولون أنه من صلب آدم حتى الآن ألوف مؤلفة من السنوات لا يذكرها ويذكر صاحب الألف سنة إلا خمسين عاما هذا دليل آخر على بقوانه ثم القائلين بحياة الخضر يقولون هو من صلب آدم تدرجوا معنا لو كان من صلب آدم لكان وحيا حتى الآن نحن ما ندري منذ خلق الله عز وجل آدم حتى الآن كم سنة إنما هي على الأقل الوف مؤلفة يتبع بعضها بعضا وهذا مستحيل يكون ولو كان من ذرية آدم لادرك نوش الله عز وجل يوم أهلك قوم نوح ورتب السفينة وأخذ فيها من كل زوجين اثنين لم يكن الخضر فيها أين كان إذن هذا شيء ثم إن الله تعالى أهلك كل الأزواج في سفينة نوح يدل عليه قوله تعالى وجعلنا ذريته هم الباقين ذريه نوح فقط هي التي بقت إذن لو كان الخضر حيا لهلك لأنه ليس من ذريه نوح هذا شيء أما السنة فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في سنة عشرة من الهجرة قال لأصحابه فيما رواه البخاري ومسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أرأيتكم ليلتكم هذه أتعرفون هذه الليلة ليلة كم من الشهر لا يكون بعد مئة سنة على ظهر الأرض ممن يعيش اليوم أحد أرأيتكم ليلتكم هذه لا يكون على ظهر الأرض أحد يحيا بعد مئة سنة ممن يعيش عليها اليوم ولذلك هذا من هذا الحديث من أعلام نبوته صلى الله عليه وآله وسلم من جلائل نبوته لماذا؟ آخر صحابي مات مات سنة مئة وعشرة مات بعد مئة سنة بالضبط لأنه قال هذا سنة عشر من الهجرة قبل أن يموت بقليل لماذا هو من اعلام نبوته لأنه أتى ناس بعد ذلك ادعوا الصحبة قالوا نحن أصحاب رسول الله وعاشرناه وجالسناه فإذا هذا القائل يقول هذا الكلام سنة مئة لأن النبي قال سنة عشرة لا يعيش بعد مئة سنة أحد ممن يعيش على ظهر الأرض أحد اليوم فأنت تأتين انت عشت أرضها ثلاثين سنة بعد الموعد الذي حدده صلى الله عليه وآله وسلم فلو كان الخضر حيا لما لو كان حيا على زمان النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءت عليه مئة سنة إلا وقد مات هذا واضح جدا واحتج به الامام البخاري بهذا الحديث على ان الخضر مات <تصفيق> قال بعض العلماء الذين يقولون بحياة الخضر وانه ما زال حيا ان هذا الحديث ليس فيه دليل على ان الخضر مات لماذا قال لان عيسى بن مريم حي والحديث لم يشمله والدجال حي والحديث لم يشمله فهو لم يشمل الخضر اذا هذا طبعا كلام قد يبدو بادي وجيها لكن ليس بوجيه لسببين اثنين الاول ان النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يعيش أحد على ظهر الأرض والمسيح في السماء فالحديث لا يشمله بطبيعة الحال الشيء الثاني أن الدجال نعم هو في الأرض ونعم هو حي ولكن ثبتت أحاديث كثيرة على أنه يحيا أنه لا يموت حتى يأتيه أجله فهذا الحديث مستثنى من ذلك العموم حديث حياة الدجال مقصوص به وحده وهذا الحديث سار على كل أحد دون الدجال ولم يأتي أي حديث ولا أي إثناد ولو حتى ضعيف أن الخضر حي حتى اليوم ثم الذين يقولون بحياة الخضر عليه السلام نقول لهم أين يعيش يقولون هو يعيش في القفار يعتزل الناس سبحان الله الله عز وجل قال في كتابه الكريم واذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آفيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم, ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرن قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال اشهدوا وأنا معكم من الشاهدين الخضر نبي قال ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير هذه الآية أخذ الله الميثاق على كل نبي يأتي محمد صلى الله عليه وآله وسلم برسالته وهو حي إلا أن يؤمن به ويجاهد معه فلو كان الخضر حيا للزمه أن يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويجاهد معه ويؤمن به ولو, ولو جاء الخضر إلى النبي عليه الصلاة والسلام لكان هذا من أعظم المعجزات رجل يحيى من عند آدم ألا يأتي به إسناد واحد صحيح ألا يأتي به حديث واحد صحيح فهذا من أعظم الآيات على أن الخضر عليه السلام مات. ثم الخضر لما موسى عليه السلام جعل يعترض عليه في كل أمر يفعله ماذا قال له قال هذا فراق بيني وبينك الخضر يترك صحبة موسى عليه السلام ثم يصاحب المرقه الخارجين من الشر يقول لموسى هذا فراق بيني وبينك ثم هو يصاحب من لا يصلون ولا يزكون ولا يحضرون جمعة ولا جماعة ولا يحجون وهل هذا إلا من أعظم العيب له والطعن فيه أمور كثيره لو استقصيناها لوجدنا ان الخضر لا يمكن ان يكون حيا هو مال هذا فيما يتعلق بالخضر ونبوته وانه عليه السلام مال فوجد عبدا عبدا هنا تمثير للتعظيم انه ليس كاي من عبادنا انظر هنا لا. الاضافة اضافه تشريف للخضر ان يضيف الله عز وجل الخضر له وكان احد العباد يقول كثاني فخرا يقول لربه عز وجل كثاني فخرا ان تكون لي ربا وكفاني عزا ان اكون لك عبدا فوجد عبدا من عبادنا اتيناهم رحمة من عندنا الرحمة النبوة وعلمناه من لدنا علما هنا ايضا مرقت الصوفية يقولون العلم اللدني يحتجون بهذه الآية وما العلم اللدني قرأت في أحد كتب الصوفية وهذا الكتاب أبشع كتاب على وجه الأرض كتب اليهود والنصارى ليس فيها هذا الكفر رجل صوفي يذكرون هذا الذي سأقول في مناقبه في مآثره كما مثلا يذكر في ترجمة أبي بكر الصديق تقواه وورعه وسبقه بالخير وترجمه عمر أنه عادل وفي عثمان أنه حي وفي علي أنه أخضى هذه الأمة وفي عبد الله بن مسعود أنه أقرأ هذه الأمة أبي بن كعب أنه أقرأ هذه الأمة وفي أبي ذر لهجة الصدق كما يقال اذكروا محاسن موتاكم إذا ذكر فلان كان يفعل وكان يفعل وكان يفعل أي تذكر الشيء الحسن هذا ماذا ذكر في ترجمته ماذا قال في مناقبه ومآثره قال كان يأتيه الصبي الأمرض الأمرض يعني الولد الصغير الذي لا لحية له فيتحسسه من عورته ويخلو به كما يخلو الرجل بامرأته اشهد هذا هذا الواقع. فلا يعترضون عليه لأنه كان يعلمهم فيقول لهم أي شيء أفعله تضيق عنه أفهمكم إياك أن تعترض فمن اعترض انطرد هذا مبداه اي أي شيء لا تفهمه اياك وحذاري أن تظن بالشيخ سوءا الشيخ وصل لا تظنن به سوءا وإلا من اعترض انطرد هذا يقولون علم باطل اي انه يخفى علينا جميعا نحن المساكين ياتون بالموبقات التي ينهى الشر عنها فاذا اعترضت يقول لك انت لم تفهم انت لم تؤت العلم اللدني وما هو العلم اللدني العلم اللدني عند العلماء من أصحاب هذه الملة